بسم الله الرحمن الرحيم بناوی خواي بخشن مهربان الحاق روج دعای ملحاق تیبه او وما ادراک ملحاق تو او كذبت سمود وعاد بالقارعة قال يعاد سمود او روجان بدروزاني كذلكان داد خربينه اما فهود فاهلكوا بالطاغيه انت اجلي سمود لناوبران بنعرتي تشيزور غورى وامما عاد فَأُلْقُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ وَقَالَ عادٍ إِجْلَنَا وَبَرَم بَبَاتِ شَخْتِي سَادِي بَتِينِ بَغِرْمَا تَفَرَّاهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُصُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ خَوَالِكُ الْبَسْرِيَ نَدَا حَوْطَ شَوْهَشْ رَجَبَ بَيُوتَان لَنَا يَبْرَدَنْ أَوْ قَلَدَ بِينِي لَوْ مَا وَيَدَ بِي جِيَان كُتْبُونَ وَقَدِ دَا فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ أه كز دبينيد لوان كما بيتوه. وجاء في العون ومن قبله والمتفكاة بالخاطئة. هربورا قفير عون قلاني پيش او دانشتوان لو دهات سروا جرب وكان هاتا بجناه خرابوا. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذت الرّابية. وبيفرماني في قمبري بروارد جاري أنكر. أو سأقرتني بقرتني زور سخط. إن لم تغل ما أحملناكم في الجارية. براستي أمكاتك آيت فانسر كود. با بيركان من ومان هلقلك اشتيدا اي بي مكة مكه لينا يعلها لكم تذكره وتعياذن واعيه تا امكر دويب كي نبير هي نرو بو ايوا ولجوي غيري جوي غيري جي تشيتيغيشتو فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة إن زاكاتك فوكرا بكرنا دا بطاقة فوكردنك وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة وزويو شاخا كان هل جيران بزاريك دران بيك داو تخت وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ أَوْ رَجَرُ دَوْجَ وَرَرُ دَدَاتٍ وَسَقَطَ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَ إِذِ وَاهِيَ وَآسِمَانَ الْدَبِّ وَأَوْلَوْ رَجَدَ سِتُّ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٍ وَفِرِشْتَكَان لَكَنَارِ آسْمَانِ دَانٍ وَلَوْ رَجَدَ هَشْتَ فِرِشْتَ تَخْطِي فَرْوَرْدِقَارِ تُوهَا الدَّقْرِي لَجُورْهَمُوْ فِرِشْتَكَانِ تِرَوَى يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَ لەو ڕۆژەدا لە بەردەمی خوادا هەمووتان نیشان دەدرێن هیچ کردەوەیەچی پەنهانیتان بنهێنی نامێنێتەوە فئما من ئوتیە کتابەه بیەمینه فەیەقول هاومكڕەئو کتابیەه ئەوسا ئەو او کەسەی کە نامەی کردەوەی درایە دەستی ڕاستی ضله مكان بقرنو بيخوي النوى. إني ظننت إني ملاق حسابية. بأجومان من خم دم توشي كتوشي أملي ويدبم. فهو في عيشة راضية. أو كسلجيانة كفسندادب. في جنة عالية. لبهاش تيه چي برزده دا. قطوفها دانية كميوي نزي كدسته قلو أشربو هنيئن بما أسلفتم في الأيام الخالية تيهان بخونو, بخونو نوش تنبي. بَهُوَيْ أَوْتْسَاكَانَ وَكَلَ رَوْجَانِ رَابُرْدُودَا كِرْدُوتَانَ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهِ بَلَامْ أَوْ كَسَيْكَنَا مَدْرَى دَسْتِي سَفِي دَلَيْخْوَزْقَ هَرْنَامَمْ نَدْرَىٓتِي وَلَ ونمزاني آياتية سران جاملية پرسينا وام يا ليتها كانت القاضية خوزغا مردناكم يكزاري بوايا ما أغنى عني مالية سامانكم هيت قازان جيبينة گياندم هنك عني سلطانية. لدستم چودة صلاتكم خذوه فغلوه انزا بطاو ديراني دوزخ دوتريت زندير بکنه دستو گردني ام الجحيم صلوه لپاشان بيبن بو دوزخ بيستين لدوزخ دا ام في سلسلة ذرها سبعون ذراعا إن ذا بزنجير يتحفتا جزيب إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. سونك <تصفيق> بأجمن أو برواي بأخوائ جورنا ذكرت. ولا يحب على طعام المسكين. وها نهاني كسي ندد بخرق دان بهجاران. فليس له اليوم هونا حميد. أمر أبي جلير ندل سوزي كهي يا متيبدات. ولا طعام إلا من غسلين. ونخوراك يق مقر لشامو زخاوي زستيدو زخيان. لا يأكله إلا الخاطئون. که کس نای خواهد گناه باران نبات فلا اقسم بما تبصرون جاسفن بوشتانی کدام بینن وما لا تبصرون وبوشکنا یام بینن انه لقول رسول کریم بگمان ام قران فمدی روان کراوی چی و گەورەیە وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون وام قرآن اقصي شاعر نية زور كان بقرآن ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون وقصي فالتينية زور كان بروادهين جليل من رب العالمين ام قراننا را وتخوار ولا فرددار جهانيه نوا ولو تقول علينا بعض الاقاويل اگر محمد صلى الله عليه وسلم بدم ايه موهين ديوتي هل لا أخذنا منه باليمين يا جماع إيه ما بدستي خومن طول ما ثم لقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ لَحَاشَ الرَّجِدِ لِمَنْ دَبْرِي فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِدِينَ وَكَذَلِكَ إِذْ وَنِيدَتْ وَانِ بَرْجِرِي لِأَبْكَاتٍ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وبيجومان أم قرآن أم وشجاري وفندبو باريس كاران. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُكْذِبِينَ وبيجومان إيه مدزانين كهند يكتب قرآن بدرو مدزانن. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وبيجومان أم قرآن له حق اليقين وبراستي قران راستو دروستا بسبح بسم ربك العظيم كوات اي محمد صلى الله عليه وسلم توش همي شيادي پروردگاري گورې